ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه ولا ارجعت الى ربي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 لكن هو الله ربي ولا اشرك بربي احدا ولولا ان دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله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 وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا